بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات, مسلمات ذائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم, قو انفسكم واهليكم نارا وقودها النار وقودها والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا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 وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, رب لي عندك بيتا إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني قوم الظالمين، ومريم بنت عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.